قال رحمه الله تنبيه اعلم أنه يجب على كل إنسان أن ينظر في هذا البرهان الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة لأن الله جل وعلا وجه في كتابه صيغة أمر صريحة عامة في كل ما يصدق عليه مسمى الإنسان بالنظر في هذا البرهان العظيم المتضمن للامتنان لأعظم النعم على الخلق وللدلالة على عظم الله وقدرته على البعث وغيره وشدة حاجة خلقه إليه مع غناه عنهم وذلك في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم والمعنى انظر أيها الإنسان الضعيف إلى طعامك كالخبز الذي تأكله ولا غنى لك عنه من الذي خلق الماء الذي صار سببا لإنباته هل يقدر أحد غير الله على خلق الماء أي إبرازه من أصل العدم إلى الوجود ثم هب أن الماء خلق هل يقدر أحد غير الله أن ينزله على هذا الأسلوب الهائل العظيم الذي يسقي به الأرض من غير هدم ولا غرق ثم هب أن الماء نزل في الأرض من الذي يقدر على شق الأرض عن مسار الزرع ثم هب أن الزرع طلع فمن الذي يقدر على إخراج السنبل منه ثم هب أن السنبل خرج منه فمن الذي يقدر على إنبات الحب فيه وتنميته حتى يدرك صالحا للأكل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون والمعنى انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفا لا يصلح للأكل وانظروا إلى ينعه أي انظروا إليه بعد أن صار يانعا مدركا صالحا للأكل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترون وقت ينعه قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام ولذا قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فاللازم أن يتأمل الإنسان وينظر في طعامه ويتدبر قول ربه جل وعلا أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا الآية أي شققنا الأرض عن النبات شقا إلى آخر ما بيناه وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لو نشاء لجعلناه حطاما أي لو نشاء تحطيم ذلك الزر لجعلناه حطاما أي فتاة وهشيما ولكننا لم نفعل ذلك رحمة بكم ومفعول فعل المشيئة محذوف للاكتفاء عنه بجزاء الشرط وتقديره كما ذكرنا وقوله فظلتم تفكهون قال بعض العلماء المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم وقال بعضهم تفكهون بمعنى تندمون على ما خسرتم من الإنفاق عليه كقوله تعالى فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وقال بعضهم تندمون على معصية الله التي كانت سببا لتحطيم زرعكم قال رحمه الله والأول من الوجهين في سبب الندم هو الأظهر قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تضملت هذه الآية الكريمة امتنانا عظيما على خلق الله بالماء الذي يشربونه وذلك أيضا آية من آياته الداله على عظمته وكمال قدرته وشدة حاجة خلقه إليه والمعنى أفرأيتم الماء الذي تشربون الذي لا غنى لكم عنه لحظة ولو أعدمناه لهلكتم جميعا في أقرب وقت أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون والجواب الذي لا جواب غيره هو أنت يا ربنا هو منزله من المزد ونحن لا قدرة لنا على ذلك فيقال لهم إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه جل وعلا فلم تكفرون به وتشربون ماء وتأكلون رزقه وتعبدون غيره وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتنان على الخلق بالماء وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكرا لنعمة هذا الماء كما أشار له هنا بقوله فلولا تشكرون جاء في آيات أخر من كتاب الله كقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين وقوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. وقوله تعالى وأسقيناكم ماء فرات إلى غير ذلك من الآيات وقوله هنا لو نشاء وجعلناه أجاجا أي لو نشاء جعله أجاجا لفعلنا ولكن جعلناه عذبا فراتا سائغا شرابه وقد قدمنا في سورة الفرقان أن الماء الأجاج هو الجامع بين الملوحة والمرارة الشديدتين وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الله تعالى لو شاء لجعل الماء غير صالح للشرب جاء معناه في آيات أخرى، كقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لأن الذهاب بالماء وجعله غورا لم يصل إليه وجعله أجاجا كل ذلك في المعنى سواء. بجامع عدم تأتي شربه وهذه الآيات المذكورة تدل على شدة حاجة الخلق إلى خالقهم كما ترى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة أأنتم أنزلتموه من المزن يدل على أن جميع الماء الساكن في الأرض النابع من العيون والآبار ونحو ذلك أن أصله كله نازل من المزن وأن الله أسكنه في الأرض وخزنه فيها لخلقه وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء موضحا في آيات اخرى كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وقد قدمنا هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين وفي سورة سبا في الكلام على قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فلولا تشكرون لولا بمعنى هلا وهي حرف تحضيض وهو الطلب بحث وحب والمعنى أنهم يطلب منهم شكر هذا المنعم العظيم بحث وحب قال رحمه الله واعلم أن الشكر يطلق من العبد لربه ومن الرب لعبده فشكر العبد لربه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه تعالى فشكر نعمة العين ألا ينظر بها إلا ما يرضى من خلقها وهكذا في جميع الجوالح وشكر نعمة المال أن يقيم فيه أوامر ربه ويكون مع ذلك شاكر القلب واللسان وشكر العبد لربه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى هنا فلولا تشكرون وقوله سبحانه واشكروا لي ولا تكفرون والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة وأما شكر الرب لعبده فهو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل ومنه قوله تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقوله تعالى إن ربنا لغفور شكور إلى غير ذلك من الآيات ثم قال رحمه الله تنبيه لغوي اعلم أن مادة الشكر تتعدى إلى النعمة تارة وإلى المنعم تارة أخرى فإن عديت إلى النعمة تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر كقوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي الآية وإن عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذي هو اللام كقولك نحمد الله ونشكر له ولم تأتي في القرآن معداتا إلا بالله كقوله واشكروا لي ولا تكفرون وقوله أنشكر لي ولوالديك وقوله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقوله سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إلى غير ذلك من الآيات وهذه هي اللغة الفصحى وتعديتها للمفعول بدون اللام لغة لا لحن ومن ذلك قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من اتقى وما كل من أوليته نعمة يقضي وقول جميل بن معمر خلي لي عوج اليوم حتى تسلما على عذبة الأنياب طيبة النشر فإنكما إن عجتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري وهذه الآيات من سورة الواقعة قد دلت على أن اقتران جواب لو باللام وعدم اقترانه بها كلاهما سائق لأن الله تعالى قال لو نشاء لجعلناه حطاما باللام ثم قال لو نشاء جعلناه أجاجا بدونها أيها المستمعون الكرام قد بقيت حلقة واحدة مما كتبه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الواقعة نأتي عليها بإذن الله في لقائنا القادم فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته